اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمُ حَنِيْفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لِلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا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 قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَخُضُّونَنَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَن آمَنَ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ وَلَن يُغْنِيَ عَنكُمْ كَثْرُكُمْ وَلَا أَغْنَىٰكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَعَصَاكُمْ أَن تَتَّقُوا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ